شركه الهدى شركه دعويه ن الظن إلا وإن الظن لا غير م ربحيه ق ش ذات مضمون عن ت ل ى ع ذ ك ر اجتماعي يرد إ ل الحياة الدنيا ا ذلك مبلغهم ل من ل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 وانه خلق الزوجين الذكر والانثى من نطفه اذا تمنى وان ع ل ي ه ا ل نشاه الاخرى وانه هو اغنى واقنى وانه هو رب الشعرى وانه اهلك عادا الاولى وثمود فما ابقى وقوم نوح من قبل انهم كانوا هم اظلم واطغى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 فاسجدوا لله واعبدوا